وبعده فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث أم قيسي بنت محصن رضي الله تعالى عنها وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق ببول الصبي وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي في مسألة التفريق بين بول الصبي وبول الصبية وأن الأول أعني بول الصبي بول الصبي ينضح ما لم يأكل الطعام ويستغني به عن اللبن أما بول الصبية فإنه يغسل سواء أكلت أو لم تأكل قوله قول الشارح فيما يؤخذ من الحديث نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة هذا قول العامة وخالف داود الظاهر عليه رحمة الله فقال هو طاهر واختاره بعض الحنابلة وصرح به الشوكان في الدرر إلا أنه عاد في السيل الجرار فقرر نجاسته إذن أكثر أهل العلم على نجاسة بول الآدمي بصفة عامة صغيرا كان أو كبيرا وإن كان بول الصغير الذي لم يطعم يخفف في تطهيره لكن داود الظاهري وهو قول في مذهب الحنابلة إنه طاهر وصرح به الشوكان حيث قال في الدرر والنجاسات غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع لكن في السيل الجرار قرر أنه نجس وهؤلاء أعني الذين قالوا بالطهارة أخذوا هذا القول من الاكتفاء بنضح بول الصدي إذ لو كان نجساً لوجب غسله كبول الجارية بل وكغيره من النجسات والصحيح أنه نجس والأمر بنطحه وبإتباع الماء إياه دليل على نجاسته ولو كان طاهرا لم يكن هناك حاجة إلى تطهيره إذ الطاهر لا يطهر قال أبو العباس الكرطبي رحمه الله تعالى والعجب ممن يستدل برش بول الصبي أو بالأمر بنضحه على طهارته وليس فيه ما يدل على ذلك وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفي عن غسله تخفيفا خص هذا التخفيف الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرق فرحهم بهم لمحبتهم لهم والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى وده كما قلنا ينبغي أن يكون الخلاف فيه شاذا يعني ممكن أن نصف الخلاف فهذا الجزئية بالخلاف الغير معتبر وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر وإلا لو سلمنا بأن كل ما لا يؤمر بغسله ليس, ليس بنجس وهذا في الحقيقة يفتح علينا باب من الحكم بطهارة أشياء كثيرة مقطوع بإيه بل مجمع على نجاسته قوله كفاية الرشح إلى قوله لتطهير بول الغلام هذا هو الراجح كما تقدم بيانه بل قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى والتفريق بين البولين إجماع الصحابة رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب ورواه سعيد بن منصور عن أم سلم وقال إسحاق بن رهويه مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرش من بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم قال وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عما بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوى بين الغلام والجارية طبعا نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن المسألة فيها كم قول أربعة أكوال لكن ينبغي أيضا أن يكون الخلاف فيها غير سائر لأن النصوص واضحت الدلالة على التفريق ذكر الشارع في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى أمرين الأول راجع إلى طبيعة كل من الذكر والأنثى فالذكر عنده من الحركة والطاقة ما ليس عند الأنثى وبالتالي تختلف طبيعة كل بول فبول الأنثى أخبث وأمتن من بول الذكر ولذلك أمر وذلك أمر بغسله والثاني راجع إلى ميل النفوس إلى الغلمان غالبا فيكثر حملهم ويكثر منهم التدول ويشق عليهم غسله ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة خروج البول وبهنا الشارح اعتمد ايه سببين أو علتين أو حكمتين لهذا, ال لهذا التفريق أقول من العلماء من أرجع هذا التفريق إلى طريقة خروج البول فبول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله ولذلك تسومح فيه أما بول الأنثى فيخرج مجتمعا فيسهل غسله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفروق بين البولين ثم قال وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق إلى آخر ما قال يعني بعد ما قال هذا ثم قال فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة يعني سواء ثبتت هذه الفروق أو لم تثبت فالعبرة به بما جاء في الأحاديث من التفريق بين البولين في طهارة كل منهما فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة قال وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها ومما يدخل في هذا مسألة التفريق بين البولين في كيفية الطهارة ما ذكره أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أحمد بن موسى بن معق حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعية رحمه الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد يعني دماء وده ايه ودماء قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي فهمت قلت لا وطبعا ما فيهم ايه صحيحة هذا من الماء والطين وهذا من اللحم والدم إيه الفرئ ذنهم نعم قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال لي فهمت قلت نعم قال نفعك الله به رواه أبو الحسن بن سلمة في زوائده على ابن ماجه كما في سنن ابن ماجه وهذا ذكره ابن الملقن رحمه الله تعالى ثم قال وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره طبعا يا إمامه نعم قلت بل اعتبار المشقة أولى للقاعدة المذكورة المشقة تجلب التيسير وإلا لو اكتفنا بمسألة الماء والطين هنقول إيه يبقى طاهر يعني ده ماء والطين يبقى الأصل أنه طاهر والآخر دم ولحم على القول بنجاسة الدم وطبعا نحكي الإجماع عليه يبقى ده طاهر وده نجس يبقى كان التفريق في حكم البولين لا في كيفية طهارة هذا وذا أما لو كنا باعتبار المشقة فهذا أولى للقاعدة المتفق عليها المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر دعائم الشريعة الإسلامية والتي تبنى عليها معظم المسائل الفقهية ويتخرج على هذه القاعدة قاعدة المشطة تجلب التيسير جميع رخص الشرع التي شرعها الله تعالى رحمة بعباده وتخفيفا عن المكلفين بسبب من الأسباب تقتضي هذا التخفيف لأن العسر والحرج منتفيان شرعا وقد تظاهرت أدلة الشرع على اعتبار هذه القاعدة منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم وفي رواية الأخرى قد فعلت وقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وقوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا متفق عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة إذن الأمر بما يشق على النفوس ليس من الشرع في شيء وقد ضبط ابن القيم رحمه الله تعالى المشاقة المقتضية للتخفيف فقال إن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب وذلك نظير قصر العدد وإن كانت مشقة تعد فمصالح الدنيا منوطة بالتعب ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة معنى هذا الكلام أن المشقة التي تجلب التيسير هي الخارجة عن المعتاد والتي تنفق عنها العبادات غالباً لأننا نقول الله عز وجل لا يكلف العباد في الأصل إلا بما إلا يطيقوه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما المشقة المعتادة والتي تنفك عنها العبادات غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة السفر التي لن فكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود ونحوها فمثل هذه المشقة لا أثر لها في التيسير والتخفيف لأنه لو جوزا لكل مشغول وكل مشقاق عليه الترخص لضاع الواجب وابنحل بالكلية إذا احنا الكلام الآن في مسألة المشقة تجلب التسير هذا في المشاق التي تخرج عن التوق والسعة قال ابن الملقم رحمه الله تعالى في الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضل واستحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم وهذا فيه نظر وإنما آثرت أن أذكره لأبين ما فيه يعني لأنه هذا موجود في فتح الباري وموجود أيضا في شرح الدم الملقن وفي أكثر من كتاب مسألة التبرك بالصالحين في الفتح أيضا قال وفي هذا الحديث من الفوائد فذكر أشياء ثم قال وَاتَّبَرُّكُ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وعلق عليه الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى بقوله هذا فيه نظر والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقاس عليه غيره بما جعل الله عز وجل فيه من البركه من البركه وخصه به دون غيره ولان الصحابه وده الاهم ولان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس بالشرع فوجب التاسي بهم ولان جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه هذا الكلام على اقتصاره يفصله ما جاء في تيسير العزيز الحميد أو نعتبر أن كلام الشيخ مجمل أو إجمال لما جاء في تيسير العزيز الحميد قال تنبيه ذكر بعض المتأخرين أن التدرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين والتبرك بعراقهم ونحو ذلك وقد أكثر من ذلك أبو زكري النووي رحمه الله في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن بقية الصالحين في ذلك كان صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ صريح لوجوه منها عدم المقارنة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة ومنها عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص ك كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أئمة التابعين أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك أما غيرهم فغاية الأمر أن نظل أنهم صالحون فنرجو لهم ومنها أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن من أن يختم الله عز وجل له بخاتمة سوء والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرا لسبقونا إليه فهل فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذلك التابعون هل لا مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القراني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجل والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم نعم وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر الشارح أن ندب إلى حسن المعاشرة والليم والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم هذا واضح من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام أو ذاك ثانيا فيه دلالة على أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها لأن البعض فيهم من الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث مسألة التفريق بين الماء الكثير والماء القليل والعبرة بتغير الأوصاف سواء كان في الماء القليل أو الماء الكثير كما سبق بيان فيه أيضا أنه لا يتقر التطهير إلى إمرار اليد وإنما المقصود إزالة العين يعني لا يلزم الدلك وإنما المهم أن أثر النجاسة يزود وفيه أيضا جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم وإجلاسهم في الحجر وعلى الركبة ونحو ذلك ذكره ابن الملقن في الإعلام قال الحافظ قوله لم يأكل الطعام قال المراد بالطعام ما عدى اللبن الذي يرتضع والتمر الذي يحنك به وما يلعقه للمداواة وغيرها فكأن المراد أنه لم يحصل له لاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال يعني لا أو لم يستقل بالطعام ويستغني به عن اللبن حمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه يعني لم يأكل بنفسه يعني هو اللي يرفع الطعام إلى فيه والأول أظهر وبه جزم الموفق الموفق ابن قدامة وغيره وقال ابن كتين يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله سلم فيحمل النفي على عمومه ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة والعقيقة بتكون إمتى؟ بتكون يوم السادة فهذا محتمل ان القيد المذكور في الحديث لم يطعم اي لم يأكل الطعام قط ويحتمل ايضا انه لم يستغني بالطعام عن اللبن وهذا هو الاظهر حتى نقول انه تقوّت بالطعام هذا فيما يتعلق بهذا الحديث في اي استفسار مرتبط الحديث ليه؟ ما اللي هو اللغاء في حال الوقتين؟ يعني إنك تفتحه المنجي تفتح بي أخرى كما هو يعني المغسل مثل بالنياه بعض الأشياء مثل القديم يسلم المأخص لا، إنك تفتح بتقول الغسل بالمال ما عدلك إن دلكت واستعملت الماء وبقي شيء من الأثر فلا كما يبقى من أثر الدم اللي هو اللون فقط نعم لو كنا نتحق يعني من ماء الجريعة وماء الذاتة خلينا نقول بولا حسنا نعم نعم يعني دم يقل إجراء المدام معين المشاقة حصولا من الضواج انا لاحظت على كنا على الـ على الطولين دل... دل... قلنا المشقه هنا مرتبطه بايه بامرين الامر الاول ما جرت به العادة من كثره حمل الغلمان لفرط حبهم وتعلق القلوب بهم اكثر من الاناث وهذه حقيقه لا يماركها اثنى لاسيما اذا جاء الولد على عده بنات أو نحو ذلك يبقى هنا حمله أكثر من حمل الانثى الأمر التام يتعلق بطبيعة خروج البول احنا قلنا الولد يتبول فبوله ينتشر فيغطي بقعة كبيرة من السياس بخلاف بول الأنثى فإنه يتجمع فيغطي بقعه إيه؟ بقعة قليلة يبقى ده في مشقة عن دول المزيجي يبقى كيف تجمع بينهما مع إن هنا مشقة أكثر من هنا أو إن بول الولد في طبيعة خروجه وتعلق القلوب به أكثر يبقى هنا نقول إن المشقة في بول الولد أكثر منها في بول الأنثى ولأجل هذا علقنا على المشقة وقلنا إن صحت هذه الفروق وإلا في الأصل تفضيق السنة وده اللي يهمنا نبسا لمفرق ده الأصل <تصفيق> إنما نحن نذكر كلام العلماء في هذه المسألة لأنه لا مانع أن إحنا نتلمس الحكم لأن كل ما عرف المرء حكمة التشريع كلما سمى الشرع في نظره فازداد تمسكا به خلاص يأكل يعني ممكن يفطن ولا لا ممكن يغنيه الطعام عن اللبن ولا لا حتى وإن لم يكن يغنيه ولكن قد يسد جوعه في بعض الفترات خلاص مهم طعام يعني يقتات به المرء أو يمكن أن يستغني به عن اللبن وان كان نازال يأخذ اللبن تقول أنه الفطن لا حتى وإن كان يرضى ولكنه يأكل يعني ممكن ولد مثلا بعد ستة أشهر يبدأ يأكل أكثر من وجه وإن كان لا يزال يرضع خلاص يعني ممكن لو فطن في هذا الوقت يستغنع عن اللبن إذا هذا حكمه حكم الذي يطعم ولو كان بعد سنتين أو أكثر